ALAM TARA AN ALLA YULIJAL LAYLA FIN NAHARI WA YULIJAN NAHARA FIL LAYLI WA SAKHARA SHAMS WA AL QAMARA KULLUHU YAJRI ILA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 119. ستقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا موجود هو جاز عن والده شيئا 110. إن وعد الله حق 111. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ وَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأيِ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ